من يخشى ويتجنبها الأشقام الذي يصل النار الكبرى ثُم لا يَموتُ فِيهَا وَلَا يَحيام قددَ أَفْلحَمَ تَزَكَّ وَذَكرَسَْ رَبِّهِ فَصلََّام بلْ تُؤْثِرُونَ الحيةَ الدُّنْيَا وَآخَِةُ خَيرُ وَأَبَ قم إِه لَ فِي الصُحُ فِي الأُولام صُحُُ فِي إبرهِي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 اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألوك اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم فالإكرام وفرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اكشف الغمه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكناها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 اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضى اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي عليك. أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين